والصلاة والسلام, والسلام على رسول الله على أهل وعلى أبي صحيح وعلى أسر لازلنا نحدث لكتاب الإيماني لكتاب اللؤلق والمرجاة وقد وصلنا أو توقفنا عند باب بيان عدد شعب الإيماني وأفضلها وإذناها نعم الحمد لله رب العالمين صلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال المصنف رحمه الله تعالى باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأذناها حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من الإيمان اخرجه البخاري في كتاب الايمان باب امور الايمان حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على رجل من الانصار وهو يعظ اخاه في الحياء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعه فان الحياء من الايمان اخرجه البخاري في كتاب الايمان باب الحياء من الايمان حديث عمران قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير أخرجه البخاري في كتاب الأدب باب الحياء هذا الباب في كتاب الإيمان يبين مع ما فيه من أحاديث يبين أن الإيمان على شعب ومراتب على شعب ومراتب وهذه الشعب بعضها أعلى من بعض والأمر الثاني في الحديث أو في الأحاديث أو عفواً ننبه على تبويبه أنه رحمه الله بوابا فقال باب بيان عدد شعب الإيمان وأفضلها وأدناها وما ذكر اللفظ الذي فيه أدنى وأفضل ما ذكر اللفظ الذي يدل على الترجمة لفظ الحديث الذي يدل على الترجمة لم يذكره وهو في صحيح البخاري ومسلم الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة أفضلها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء من الإيمان أو شعبة من شعب الإيمان على حسب الروايات والألفاظ فهذا اللفظ هو الذي يدل على الترجمة فمع هذا الحديث وما ذكره الجامع والمؤلف يتبين أن هذه الشعب على مراتب كما سبق والفائدة الثانية أن هذه الشعب منقسمة إلى شعب قولية، وإلى شعب قلبية، وإلى شعب فعلية، وكل هذه الشعب من الإيمان، يعني داخله في مسمى الإيمان، داخله في مسمى الإيمان، فالقلبية دل عليها لفظ والحياء شعبة من شعب الإيمان أو في رواية والحياء من الإيمان والحياء عمل قلبي فدل على أن أعمال القلب داخلة في مسمى الإيمان وهذا لا خلاف فيه وقوله في الحديث صلى الله عليه وسلم أفضلها لا إله إلا الله دليل على أن القول داخل في مسمى الإيمان فقول لا إله إلا الله دليل على أن القول داخل في مسمى الإيمان وقول هو إماطة عن الطريق دل على أن الفعل داخل في مسمى الإيمان وإخراج الفعل عن مسمى الإيمان غلط وخطأ مخالف للنصوص الشرعية لأن الله سبحانه وتعالى سمى الأفعال إيماناً كقوله سبحانه وتعالى وما كان الله ليضيع إيمانكم وهذه الآية ليضيع إيمانكم أي صلاتكم والصلاة أفعال وأقوال ونيات فسماها الله إيماناً في الحديث بيان فضل لا إله إلا الله وأنها أعلى الشعب وأفضل الشعب ففي بعض الروايات أفضلها وفي بعضها أعلاها فهي أعلى شعبه وأفضل شعبه وهذا يؤكد ما سبق من تأكيد غرس كلمة التوحيد وأن النبي صلى الله عليه وسلم كثير الاعتناء بهذا الأصل وعليه دعوة الأنبياء والرسل أيضاً في الحديث من الفوائد أنه إذا كان أدنى شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق وهذه الشعبة كانت سبباً في دخول رجل الجنة الرجل الذي أماط الأذى والشوك عن الطريق فكان ذلك سبباً لدخوله الجنة يدل على أهمية الأعمال وأن لا يحتقر المسلم فعلا فعله من الطاعات فهذا الأدنى كان سببا لدخول الجنة فما بالك بالأوسط والأعلى وهذه المراتب المتفاوتة فلا تحقرن من المعروف شيئا قد تكون نجاتك بكلمة وقد يكون سبب نجاتك فعلاً تراه في عينك صغيراً ولكنه عند الله سبحانه وتعالى عظيم أيضاً في الحديث فضيلة الحياء فضيلة الحياء والحياء عمل يقوم في القلب يمنع الإنسان مما يستحى منه يمنع الإنسان مما هو مخالف للحق ومخالف للمرؤة مخالف للحق مخالف للأخلاق الطيبة مخالف للمرؤة فالحياء يمنع من معصية الله والحياء يمنع من فعل الأخلاق الذميمة والحياء يمنع من الأقوال البذيئة والحياء يمنع من خوارم المروءة ويمنع من العادات القبيحة هذا الحياء الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الحياء لا يأتي إلا بخير والحياء من الإيمان وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرن الحياء بالإيمان فقال صلى الله عليه وسلم إن الحياء والإيمان قرنان إذا ارتفع أحدهم ارتفع الآخر فما من شخص قل حياؤه إلا وقد قل إيمانه فإذا لم تستحي فاصنع ما شئ وهنا في الحديث تنبيه في الحديث الثاني لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على رجل من الأنصار يعظ أخاه في الحياة يعني يقول له لا تستحي أنت لماذا تستحي وهذا يحدث عندنا يقال ماذا لا تستحي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه يعني لا تعظه بأنه لا يستحي ولا فإن الحياء من الإيمان في رواية فإنه لا يأتي إلا بخير فالمفهوم الذي يحتاج إلى تصحيح أنه فرق بين الحياء والخور والضعف فما يصد عن فعل الرجال ليس حياء وما يصد عن كلمة الحق هذا ليس حياءا هذا ضعف خوار بعض المرات مثلا الشاب مثلا يستحي مثلا أن يتكلم أمام الرجال مثلا أو يستحي أن يسلم على رجال. فتقول لهم أنت لا تستحي تخل سلم هذا ليس الحياء الذي هو المقصود به في الشرع هذا أصله ضعف أصله يسمونه ضعف أو يسمونه خوار أما الحياء ففي المفهوم الشرعي هذا هو الحياء الذي يمنع عن ماذا؟ عن ما يستقبح الذي يمنع عن يستقبح فلا يعب الإنسان الناس فيقول له لا تستحي وإنما إذا رأى فيه ضعف فيقول له تشجع يقول له تقدم يقول له تكلم أما الحياء فهو خير كله طيب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 يا رسول الله أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب أي الإسلام أفضل؟ في هذين الحديثين بيانوا أن شرائع الإيمان والإسلام تتفاضل ويدل عليه أيضاً حديث الشعب أفضلها لا إله إلا الله أدناها إماطة الأذى عن الطريق وأعمال الدين وأعمال الشرع من الإيمان والإسلام تتفاضل وهذا التفاضل يترتب عليه تفاضل العامل تفاضل العامل فالناس في الإيمان يتفاضلون فهذا أفضل عن هذا وهذا أعلى درجة عن هذا فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام أفضل والصحابة أفضل من التابعين وهكذا في تفاضل والناس درجات هذا يفضل هذا في الإيمان على حسب الشرائع والأعمال وهذا التفاضل يكون تفاضلا قلبياً ويكون تفاضل في الأفعال والأقوال فمن الخطأ أن يكون أو يقال أن الإيمان الناس في أصله سواء يعني الإيمان القلبي كل الناس فيه سواء فإيمان النبي صلى الله عليه وسلم كإيمان أو إيمان الفاسق كإيمان النبي أو إيمان الفاسق كإيمان الصحابة هذا خطأ وغلط مخالف للنصوص وفيه ما فيه من اللوازم الفاسدة والله سبحانه وتعالى في الكتاب فرق وفاضل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات فالله سبحانه وتعالى جعلهم على تفاضل ومراتب وهذا بسبب ماذا؟ بسبب ما يقوم في القلب من إيمانٍ وما يقوم في الجوارح من أعمال أيضا في الحديث لاحظوا في الحديث الأول سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام خير؟ قال تطعم الطعام وتقري السلام وفي الحديث الثاني لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الإسلام أفضل؟ قال من سلم المسلمون من لسانه ويده قال أهل العلم هذه الأفضلية؟ كانت هنا بحسب الأشخاص فإطعام الطعام وإقراء السلام كان لهذا هو الأفضل معاي وسلامة اليد واللسان كان للسائل هذا هو الأفضل فعندنا أمور فاضلة مثل التوحيد لا إله إلا الله هذا الأفضل لكن هناك أمور تختص بي وبك فالأفضل لتوحيد ليس كالأفضل لك كأن يكون الإنسان مثلا وأنتم منزهون عن هذا بذيء اللسان يسب ويلعن فتقول له ما, أسألك ما أفضل الأعمال أعملها تقول له كف عليك لسانك حاول تمسك عليك لسانك لأنك أنت تلعن وتسب هذا في حقه أفضل إنسان مثلا يؤذي جاره يقول لك ماذا أفعل من الأعمال تقول كف عليك أذى الجار فهذا بحسبه هو لذلك تفاوتت اجوبه النبي صلى الله عليه وسلم على حسب الاحوال وعلى حسب الاشخاص طيب أيضا في الحديث ان اطعام الطعام من الايمان ان يطعم الانسان الناس الطعام هذا من الايمان واطعام الطعام على نوعين. إطعام واجب إطعام واجب كإطعام أهله أو إطعام المضطر هذا واجب أن يطعم أهله الطعام الذي يكفيهم وإطعام طعام مستحب وهو الزائد على الواجب يطعم الفقراء المساكين على حسب طاقته واستطاعته قال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله سرور تدخله على مسلم أو تكشف عنه كربة أو تطرد عنه جوعا فهذه من أحب الأعمال إلى الله سبحانه وتعالى أن تطرد الجوع عن كان جائعا أيضا في الحديث من الفوائد أن إفشاء السلام وإقراء السلام من الإيمان وهو كذلك عمل صالح داخل في الإيمان وهو سبب للسلام ويوصل إلى جنات السلام ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم وفي الحديث تنبيه مهم أن إفشاء السلام يكون على من عرفت ومن لم تعرف فمن الخطأ عند بعض الناس أنه يسلم على من يعرف ومن لا يعرفه لا يسلم عليه بل قد يستغرب إذا سلمت على من لا تعرف فيقال لك لماذا سلمت عليه هل تعرفه وهذه من علامات الساعة الصغرى أن يكون السلام على الخاصة أما الحديث الذي يليه أيضاً من سلم المسلمون من لسانه ويده هذا فيه أحبتي أن من الإيمان ومن الأعمال الصالحة الفاضلة أن يكف الإنسان شر لسانه عن الناس وهذا النص عام من سلم المسلمون من لسانه فلا يقع في أعراضهم فيشمل أحبتي التكفير ويشمل التفسيق ويشمل التبديع من غير موجب ويشمل اللعن ويشمل السب ويشمل الغيبة كل ذلك داخل فيه من سلم المسلمون من لسانه ويده يشمل كل اذن باليد يقع على المسلمين من غير موجب شرعي من غير موجب شرعي مثالها الضرب مثاله رفع السلاح حذف الحجر ونحو ذلك مما فيه اذن للمسلمين طيب حديثنا ديالي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 أخرجه البخاري في كتاب الإيمان باب حلاوة الإيمان هذا الحديث مع هذه هذا التبويب مهم في هذا الحديث أن الإنسان يصل بمراتب الإيمان والأعمال إلى أن يذوق لذة عظيمة أن يذوق بقلبه جمال الإيمان وطعمه وحلاوته وذوقه ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا وهذا الطعم وهذه الحلاوة هي جنة معجلة للإنسان سكينة في القلب من شراح للصدر سعادة راحة طمأنينة يدخل في الصلاة وهو يتمتع فيها ويتلذذ فيها بين يدي الله سبحانه وتعالى يذكر الله سبحانه وتعالى وهو يشعر بلذة لا يشعر بها أنعم من يتنعم في هذه الدنيا لذلك قالوا القلب ساعات تمر بعض أهل العلم لو علم الملوك وأبناء الملوك ما نحن فيه من اللذة لجالدون عليها بالسيوف تمر على الإنسان ساعات يقول أهل العلم يقول لو أن أهل الجنة في هذا إنهم لفي نعيم عظيم هذه اللذة وهذه الحلاوة تجعل القلب حياً والأعمال فيها روح التعبد ليست كالأعمال التي هي أعمال صور والقلوب لاهية هذا أحبة خطر على القلوب وعلى الإنسان أن يكون بفعله وقوله ذاكرا لكن قلبه لاهن لا يشعر ماذا سبح وماذا قال ومكيف السجد وكم ركع صلى وماذا قرأ الإمام لا يجد دوق الإيمان وحلاوته وطاعته لذلك تجد عليه في بعض الأحيان الطاعات ثقيلة إذا قرأ القرآن وجده ثقيلا إذا صلى وجد الصلاة ثقيلة إذا, صلى إذا طول الإيمام قرأ بس سبح يجد أنه كأنه وقف ساعة هذا أحبتي لأن هذا القلب لاهم فيه غفلة يحتاج أن يعالجه يذكر ابن القيم كلاما جميلا في هذا الباب قال لكن محك معرفة هذا القلب هل هو محب وهل هو يعني متلذذ وطائع تجده لا ينام إلا على ذكر الله وإذا استيقظ استيقظ على ذكر الله وإذا ابتلي تجده راجعا إلى الله وإذا صلى تجده كأنه واقف بين يدي الله فهذه لابد الإنسان يسعى إذا كان الإنسان يسعى إلى عيشة طيبة من مأكل ومشرب ومال وسيارة فهذه في الحقيقة التي نحتاج أن نجتهد إلى الوصول إليها حتى نذوق هذه اللذة كيف نصل إلى هذه اللذة بثلاثة قواعد مهمة القاعدة الأولى أن يكون الله ورسوله أحبّى إليه مما سواهما أن يجعل محبة الله شرعه ودينه وكلامه وأن يجعل النبي صلى الله عليه وسلم وأقواله وثنته صلى الله عليه وسلم مقدمة على كل ما سواهما مقدمة على النفس مقدمة على الدنيا مقدمة على الأغراض الدنيوية فإن كان تقديم محاب الله ومحاب رسول الله على محاب الشهوات والنفس فهنا سيجد الإنسان لذة الحلاوة الإيمان أما إذا صار يعني تصادم أو صار تعارض بين محبة الله وما يحبه الله وما تحبه النفس فقدم ما تحبه النفس فإنه قد يفقد هذه الحلاوة يقول أهل العم حتى في الأمور المستحبة الأمور الواجبة واجبة أن تقدم الله ورسوله يعني الأمر الشرعي مما أمر الله به أو أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن قدمت في الأمر الواجب هوى النفس وشهواتها كان هذا إذهاباً للحلاوة بلا شك فيبقى الإنسان مؤمن عنده معاصي والمعاصي من أسباب الشقاوة أما عند المستحبات فهنا المربط هنا الامتحان يقول الإنسان والله الآن أنا بتمشى مثلا ليس لسبب صحي أو شيء يتمشى وعندنا درس أو عندك قيام ليل أو عندك عبادة الآن مرتبطة فتقدم هذه الشهوة على هذا الأمر المستحب أن لمثل هذا أن يجد اللذة أو حلاوة الإيمان لا حلاوة الإيمان يحتاج أن تجعل محابة الله هي المقدمة من جميع أنواع السنن والمستحبات ليس معنى هذا أن الإنسان يضر بنفسه في بعض الأحيان يعني بعض الشباب أو بعض الناس يصيب عنده خلل والشيطان أحبة كيده خطير على الإنسان إذا وجده مقبل يريد أن يقدم محاب الله ومحاب رسول الله دفعه حتى يضيع حقوق الله وحقوق خلق الله فبعض الناس يريد أن يطبق هذا الحديث فيضيع أهله ويضيع مثلا عمله ويضيع أمور واجبة عليه يقول لك أنا أقدم حق الله هناك حق الله أيضا أن تؤدي الواجب عليك من الأهل والماء للأهل أو للعمل ونحو ذلك مما هو مطلوب عليك واجب وهذا باب كبير جدا وأنصحكم أن يسر الله لكم تقرأوا إغاثة اللهفان كتاب جميل في هذا الباب جدا كيف الشيطان يدخل على الإنسان ويلعب بأفكاره حتى يخرجه عن الطاعة القاعدة الثانية أن يحب المرء لا يحبه إلا لله هذا أمر مهم جدا أن يحب المرء لا يحبه إلا لله يعني أن تجعل محبتك لكل أحد من الخلق هي مرتبطة بمحبة الله وهذه المحبة أحبة هي التي تدوم وهذه المحبة هي التي فيها العطاء والبذل هذه المحبة هي التي فيها النصح هذه المحبة هي التي فيها التضحية أما المحبة التي هي مصلحة ولعرض ولتسلية ولأغراض شخصية فهذه تذهب سريعا ولا تدوم للإنسان في الدنيا متى انتهت المصلحة أما المحبة, المحبة في الله فهي التي تدوم حتى أحبتي يجعل الإنسان محبة الزوجة مع ما فيها من محبة طبيعية يجعل فيها محبة لله محبته لابنائه في محبة طبيعية لكن يحبهم لله وكذلك الزوجة فتدوم العلاقة في الأسرة كأقوى علاقة وأقوى تربط الأمر الثالث أو القاعدة الثالثة أن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار أي لاحظ يكره أي أنه يخاف من كل معصية ويكره كل معصية ويبتعد عنها حتى لا يرجع في الأسباب التي ترجعها إلى النار فيكون حنيفاً مستقيما على التوحيد مبتعداً عن المعاصي والذنوب وهذا أحبتي ينبه عليه بعض أهل العلم أن بداية الانحراف والرجوع هو في هذا القلب إنشراحا وكرها لذلك إذا أردت أن تعالج نفسك أو يعالج الإنسان نفسه ينظر إلى قلبه هل هو منشرح للمعاصي هل هو فرح بها هل هو محب لها يمكن في بعض الأحيان الظاهر الإنسان لا يفعل شيء فلاني من الخطأ لكنه فرح به فهذه الفرح به أو الانشراح به أو الطمأنين له أو عدم كراهيته هو مفتاح خط سحب الشيطان للإنسان فيرجعه إلى هذه المعاصي فكن عن المعاصي في من أبعيد تماماً كما أنك تكون عن النار في من أبعيد هذا صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً Gràcies.